قرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصغيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه Büyürdü. O günlerde, Allah'ın izniyle, birbirlerine yardım عجز بي غيري فأخذت داري وإن كلمالي فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أنت يوم العيد رأيت الصبيان يلعب فتجدد حزني فبكي Allahu Ali ve el Hasan صلى الله عليه وسلم، واتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان، فقال له الصبي. بيننا الآن تذكي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعا فشبعت وكنت عاريا فكشيت وكنت بغير أبي فأصبح الحسن والحسين يخوذي، فقال له الصبيان يا ليت أبنا ما جو في إحدى الغزوات مع رسول Love